أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك هديث غاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نار حامية تسقى من عين آلية ليس لهم طعام إلا من ضريب